هذا أخ يقول في سؤاله ما صحة هذا الدعاء اللهم إني أستودعك بيتي عند الخروج من المنزل لا اعلم دليلا على ذلك ولكن كون العبد يسأل الله عز وجل أن يحفظ له بيته ونحفظ يحفظ له ماله هذا لا بأس به لكن أن يجعل من السنة أن يدعى بهذه الدعوة عندما يخرج من البيت لا اعلم شيئا يدل على ذلك قد جاء في حديث صحيح في مسند الإمام أحمد لا أذكر نصه لكن معناه إن الله إذا استودع شيئا حفظه إن الله إذا استودع شيئا حفظه ومن الدعوات المأثورة فيما يتعلق بالمسافر استودع الله دينك وأمانتك وخواتيمك أعمالك. فمن حيث المعنى الدعوة صحيحة من حيث المعنى الدعوة صحيحة لكن هل يقال انها من السنة لا. لا أعلم دليلا على ذلك نعم يقول هذا ما ما هو تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم وقضي عني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ليس هذا لفظ الحديث لا وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك هذا في دعاء القنوت اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقني واصرف عني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك فقوله قني شر ما قضيت هذا يسال الله عز وجل اللطفة في القضاء وأن يصرف عنه الشر وهذا يأتي في أحاديث كثيرة ودعوات عديدة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل قوله في دعائه الجامع اللهم اني اسالك من الخير كل عاجله وآجله وعوذ بك من الشر كله عاجله واجله و... والمؤمن يعتقد أن الأمور, كله أن الأمور كلها بقضاء وقدر و, و... ومن أركان الإيمان الإيمان بالقدر كله خيره وشره من الله تبارك وتعالى فقوله اللهم مصرف عني شر ما قضيت يسال الله عز وجل أن يباعده من الشر ومن أسبابه ومن وسائله وأن يمن عليه بالخير وأن يكتب له التوفيق والسداد وأن يحفظه أيضا من الدعوات الماثوره في هذا المعنى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول في دعاء اللهم احفظني بالإسلام قائدا اللهم احفظني بالإسلام راقدا اللهم احفظني بالإسلام قائما وفيه اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك وأود في هذا المعنى عنه صلى الله عليه وسلم كثيرة. يقول نلاحظ أحيانا اجتماع الذكر والدعاء في جملة واحدة فما ضابط لا التفريق بينهما الدعاء هو التوجه إلى الله عز وجل بالسؤال والطلب فسؤال الله عز وجل أي أمر تسأله من خير الدنيا والآخرة وكذلك الاستعادة به بأن يصرف عنك الشر هذا هو الدعاء الدعاء سؤال الله تبارك وتعالى وطلبه من خير الدنيا والآخرة وأما الذكر فهو الثناء على الله عز وجل وتعظيمه وتمجيده يقول ما حكم قول بسم الله الرحمن الرحيم عند الخروج من المنزل بدلا من بسم الله الجواب ان الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو ان تقول بسم الله وهذا هو الذي اثر عنه صلوات الله وسلامه عليه فالسنة ان تقول عند دخول المنزل بسم الله وعند الخروج ايضا تقول بسم الله ودخول المسجد والخروج منه أن تقول بسم الله بدون هذه الزيادة بسم الله الرحمن الرحيم لأنه, لأنه هو الذي ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه هذا يقول من لا يستطيع الدعاء المسنون فهل له أن ينشئ دعاء, ينشئ دعاء بكذا في صلاته أو يدعو به في صلاته المسلم مطالب بأن يجتهد قدر استطاعته في تعلم دعوات النبي صلى الله عليه وسلم ودعوات النبي أيها الاخوه دعوات معصومة دعوات النبي عليه الصلاة والسلام دعوات معصومة ودعوات غيره ليست معصومة هذه فائدة يا إخوان دعوات النبي عليه الصلاة والسلام معصومة أي ليس فيها خطأ أبدا معصومة ودعوات غيره هي عرضة للخطأ فسواء أنت أنشأت دعاء أو انشاه أحد من الناس فهي دعوة ليست معصومة عرضة للخطأ أما الدعوات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي دعوات معصومة لا خطأ فيها هذا من ناحية ناحية ثانية الدعوات الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها غاية المطالب العالية ونهاية المقاصد الرفيعة وفيها الجمع بين خيري الدنيا والآخرة وفيها كوامل الدعاء وجوامعه ولهذا المطلوب من المسلم أن يجاهد نفسه ويجتهد على تعلم دعوات النبي صلوات الله وسلم عليه وأن يحفظها بألفاظها وان يواضب عليها بألفاظها الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام ولكن إذا لم يستطع فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم فلا بأس أن يدعو بحاجته سواء بلغته أو مثلا بلسانه ولهجته لكن لا يعني هذا أن يستمر بل عليه أن يجاهد نفسه على تعلم الدعوات المأثورة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا يقول ما العلاقة بين حديث أنس وأم سلمة أي عندما يخرج المسلم من بيته أشرت إلى أن المستحب للمسلم أن يجمع بينهما وأن يقول عند خروجه بسم الله توكلت على الله اللهم إني اعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل أو, أو, أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وأشرت ما, ما أشار لي بعض العلماء أن ثمه علاقة بين ها ها ها ها هذين الحديثين من حيث المقصد والغاية وأن ثمه موافقة بينهما فمثلا يوافق قولك اللهم إني اعوذ بك ان اظل او اظل يوافقه قوله في في حديث انس هديت و وقوله في في حديث انس ووقيت يوافقه في في حديث ام ام سلمة قوله ان اظلم او اضلم وقوله وكفيت يوافقه في حديث ام سلمة ان ازل او زل او اجهل او يجهل علي فهذه في, في شيء من التلاقي في الغاية والمقصد بين الحديثين وعلى كل حال حديث أنس وحديث أم سلمة كل منهما يشرع أن يقال عند الدخول ولا بأس من الجمع بينهما يقول لماذا كان في خروج من المسجد سؤال الله والدخول لم يكن فيه سؤال الله الجواب ان ان السؤال الله عز وجل موجود في في في الخروج وفي الدخول في الدخول تقول اللهم اني اسالك اللهم افتح لي ابواب رحمتك وفي الخروج تقول اللهم اللهم افتح لي ابواب فضلك فالسؤال سؤال الله عز وجل موجود في الخروج وفي الدخول يقول هل يجوز للمراه الصلاه في الروضه دون قصد زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة لا يشرع لها أن تزور القبور وفي ذلك وعيد شديد عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لعن الله زوارات القبور وليس المراد بقوله زوارات المكثرات وإنما المراد بهذه الصيغة الزيارة نفسها فليس المراد المبالغة وهذا يأتي كثيرا في في النصوص مثل قوله وما ربك بظلام وما ربك بظلام للعبيد أي ليس بذي من فليس النفي هنا للمبالغة وكذلك قوله ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان أي ليس بذي طعن وليس بذي لعن بعيد عن هذه الأشياء وقوله هنا ليس قول لعن الله زوارات أي زائرات القبور فالمرأة لا يشرع لها أن, أن تزور القبور و أو أن تقصد زيارة القبور ولكن لو حصل أن مرت غير قاصدة, قاصدة الزيارة فإنها تسلم تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وأما أتيانا الروضة لا بأس إذا لم تقصد المرأة إذا لم تقصد المرأة زيارة القبر وإنما قصدت أن تصلي في في الروضة فلا بأس بذلك وقد قال عليه الصلاه والسلام ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه وايضا عليها أن, أن, أن, أن, ان تلاحظ ان الاكمل في حقها سواء في صلاة النوافل او في صلاه الفرائض هو صلاتها في بيتها وقد جاء في الحديث ان امراه قالت للنبي عليه الصلاه والسلام مني احب ان اصلي معك في المسجد فقال لها عليه الصلاة والسلام صلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في بيتك وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجد حيك وصلاتك في مسجد حيك خير لك من صلاتك في مسجد هذا خير لك من صلاتك في مسجد هذا فالمرأة صلاتها في بيتها أفضل ولا باس أن تأتي وتصلي في المسجد ولكن عليها أن, أن تبتعد عن لباس الزينة أو أن تلبس شيئا يفتن الرجال والا تزاحم الرجال في خروجها ودخولها وأن تتقي الله عز وجل بحفظ بصرها كل ذلك يجب أن ترعاه تمام الرعاية إذا خرجت للمسجد وإلا فبيتها أولى بها يقول هل يجوز عند ختم القرآن الكريم القيام بعمل وليمة لعله يقصد عند ختم القرآن عند عند حفظه عندما يختمه حفظا وجاء في بعض الآثار أن ابن عمر رضي الله عنه عندما حفظ صورة البقرة وقد مكث فيها سبع سنوات ذبح ناقة وأطعم منها فهذا المعنى إذا كان المراد شكر الله عز وجل على هذه النعمة بأن يذبح حشاتا أو ناقة ويطعم الفقراء والمساكين حمدا لله وشكرا له فلعله لا بأس بذلك إن شاء الله هذا يقول كيف نوفق بين أن الله عز وجل ليس كمثله شيء فوجهه كما ينبغي لجلاله وبين حديث خلق الله آدم على, على صورته الجواب لا تعارض لا تعارض وإذا كان تعارض ففي فهم السائل وإلا الحديث والآية ليس بينهما تعارض فقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء لا يعارض ما جاء في الحديث إن الله خلق آدم على صورته لأن قوله إن الله خلق آدم على صورته أي خلق, خلق, خلق له وجها وله سمعا وله بصرا فهذا هو المراد وليس الوجه كالوجه و ولا يلزم من قوله إن الله خلق آدم على صورته لا يلزم من ذلك أن يكون الصورة أو الوجه كالوجه ليس بلازم ولعل ولعل مما يوضح هذا الأمر ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم تدخلون الجنة على صورة القمر إنكم تدخلون الجنة على صورة القمر فقوله تدخلون الجنة على صورة القمر لا يلزم من ذلك المماثلة بين من يدخل الجنة وبين القمر وإنما المراد على صورته في الوضاءة والحسن والجمال فهذا هو المعنى لا, لا يلزم المماثلة فقول إن الله خلق آدم على صورته هذا يدل على أنه خلق آدم له وجها له سمعا وبصرا ولا يلزم من ذلك المماثلة الله عز وجل كما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا يقول هناك زيادة في الدعاء الذي يقال عند دخول المسجد والخروج منه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك قال الزيادة هي اللهم اغفر لي ذنوبي هذه الزيادة جاءت في سنن الترمذي وغيره ولكن الاسناد الذي وردت به ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول السائل هل يجوز التسمي بعبد الأول الجواب نعم الأول اسم من اسماء الله ورد في القرآن ورد في السنة في القرآن في سورة الحديد هو الأول والآخر وفي السنة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله عند النوم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء إلى آخره ولعله سيأتي عند المصنح يقول هل يشرع التعوذ من الشيطان حين التثاؤب الجواب لا لم يرد دليل في السنة يدل على مشروعية التعوذ بالله من الشيطان عندما عندما يتثاؤب الإنسان ولكن بعضه للعلم قالوا إذا, إذا لاحظ الإنسان عند تثاؤبه ما جاء في الحديث أن التثاؤب من الشيطان وقال عند ذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا بأس بذلك أما أن يقال من السنة أن يقول من تثاؤب في كل مرة تثاؤب بالله من الشيطان فهذا لا أعلم عليه دليلا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام امرأة كبيرة, كبيرة السن عجوز توفي عنها زوجها فهل يجوز أن يقابلها شباب من أقاربها من غير المحارم لا يجوز للشباب الدخول على هذه المرأة وخاصة أنهم كما يذكر من غير محارمها والواجب على هذه المرأة أن يقترب منها محارمها أو النساء وأما أن يدخل عليها الشباب وبعض الشباب فهذا باب شر وباب فتنة حتى وإن كانت امرأة كبيرة يقول هل الأفضل أن تأتي بالأذكار تارة بهذا وتارة بهذا أم يجمع بينهما لعل السائل يقصد الأذكار التي تقال عند دخول المسجد الذي يظهر الله تعالى علم أن السنة ان تأتي بها كلها أن تأتي بها كلها وكل في بابه و فالتسميه في بابها والسؤال الله عز وجل من رحمته فتح ابواب الرحمة هذا في بابه والتعود من الشيطان فلا يقال يكتصر ببعضها أو يؤتى بهذا مرة وذاك مرة بل يؤتى بها مجتمعة هذا هو الأولى ومن لم يستطع أن يأتي بها كلها فلا, فلا يحرم نفسه من البعض ولو أن يقتصر على ما جاء في في صحيح مسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك وعند الخروج اللهم افتح لي أبواب فضلك هذا ما ليس عنده السؤال ولكن يقول أنها مصاب من فترة بالسحر ومن سنوات فنس الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يشفيه وأن يشفي مرضانا ومرض المسلمين إنه تبارك وتعالى سميع المجيب يقول هل من يسبح فيذكر الله أكثر من القرآن هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم ولكن قراءة القرآن هي أفضل الذكر قراءة القرآن هي أفضل الذكر وقد يأتي بعض الأوقات يكون غيره أفضل مثل إذا أدن المؤذن الترداد مع المؤذن أفضل من قراءة القرآن والإتيام بأذكار الصباح في وقتها افضل من كراءة القرآن والاتيان بالاذكار التي تأتي ادبار الصلوات في السنة افضل من كراءة القرآن وقراءة القرآن من حيث الجملة هو افضل الذكر